Thank mm -hmm. نرد لنصور من حالتنا حالتفتن في جدريا وانتم ما زالين في طبنك في حق الصالحين دشي الشيح يبوعا من يرعي لفاكم هميك في العشر معاكم يا ملكل تو ودرك دخلاني صور الولي سحنون تضع من كل صوصي دي مول السر الطبط صودمول الشيعة خلقك شيامه تربي باسطلك وابيك ليك رايك ما يحسيهم تتدارك كل محال من الولدان المسردين يلا تقول لحفير لدى بالك تكسر صد من كل محاني لا تنسني لله بجدك وجهك من الصبغات تبرد آدم بيغاني صد سيدي سحنون تبرع من كل تبحاني تبردني مع نشوق وصالك يا معشوق لكي تهدي دي من تنهد البوادي لنخشى من عذيان لغن مستوى في زماني ونقول فصح الفناي سيدي سحنون الضالي يامنقرب البلتون وقواد الرجل خلاني زور ولي سحنون من كل دبعاني لاوصد سيدي سحنون حنون الراح لي يا بدل الفرح كرا يبليك صحاح في المناطي بعياني طلو بيوش راح من فضل عبيب الشدي صدسي ديس حنون كرا من كل بحاج خذ الخلق وشياد خلفك لخلبك صلات سلط. بصلاطين وبياد طاحوك الانس وجانيل دهروا منك سادات الحرار مع السوداني بصوت سيدي سحنون من كل كوضعي من هو بي ضرع ورار يقصد زيهو الصيام دهبو ما في حيار شايع في كل مطني صيد مكحر زهار مدات منهو حيرانك صد سيدي سحنون تضرع من كل محالك ندأت منه حيران جعر عليك السلطان جالكتو الجلامة سلكت ياد أفامي في حق البرعان جايز ما قادل الثاني صلت بيس حنون تبرع من كل بحاني اه ولادك ناس جوي و هذا الترحيب يوجدات فيهم كل حاجه فلدك فلنيلان فرسان فلان فلان سادة تكمل غسلان فوق سو جد اهداني مكحل جو عرض عمان فرعد بقحيل سباني يا مقرب المهدون وقواط الركض اهداني صدي ديس حنون من كل محاني زور الولي سحنون السر صلوا على المختار احب الطين بالفجار الريض على الفرار هن البود ولساني بمرسي ختار بومال وكاره دالي صد سيديس حالي يا محبوب الجليل بواك صارت الليل قوي درجاء كنليل ولد سماحي للفاني يوم الحب شروسة الويل فوق بسدق دي من كل محل بعد الهجرة وتلتم يا يا حضران ستزيد العشرة و هات المحرمت عياني من للك القدران بواكس في ايمانك يا مقلبك للتغون و هاتركت لاني زر ولي تحنون تغرى من كل وفر لي غرفه وارواقي مربوطه دي